والله لطاغوت ما نخضع ولا له ولا من الدين والله ما نخضع ولا, له ولا من الدين بتنازل ولا ارجع بنانه لو القمر في سري والشمس توضع يماني لا ما عليها انتهي او يظهر الله ديني بالقتل والاسر والتشريك من اجل ديني والجوع والخوف ولا والارضاء الهياله عيشة على العز في لشعاب باخر زماني أحسن من العيش تحت الذل فأحسن مدينة أحسن من العيش تحت الذل فأحسن مدينة أحسن من العيش تحت الذل فأحسن مدينة ببدأ حروفي بذيف الحق وحده هداني بس بسملت بالله ومن دسمل بربه يعينه يا, يا رب يا رب عز الدين لا يهاني وكل طاغوتنا سالك تدمر كيانه وكل طاغوتنا سالك تدمر كيانا والله لطاغوت ما نخضع ولا له لاني ولا من الدين بات ولا ارجع بانانا لا والقمر في سري والشمس توضع يماني لا ما عليه انتهي أو يظهر الله دينه لا ما عليها انتهي أو يظهر الله دينه بالقتل والأسر والتشريد من أجل ديني والجوع والخوف راضي به الأرض عيشه على العز في الاشعاب باخر زماني أحسن من العيش تحت الذل في ما دينه أحسن من العيش تحت الدلف أحسن مدينة لو يعلموا باتلوني كل حاسد وشاني على الطمأنين اللي داخلي والسكينه نحمد أحمد الله عدد ما عدنا الثواني ونحمده دائما في كل زينة وشينة ونحمد دائما في كل زينة وشينة واليوم بجهد الكفار لو بالساني والنفس والمال ربي لا يخرج لا لياما رحد واليامان بوقتك تعاني والناس فيها تداو الكل ما له مكانه والناس فيها تداوى كل من له مكانه بالانبياء لك عبر يا كل وداني مع الطواغيت عاشوا في ابتلاف في قد كان فرعون والنمرود في دين ثاني، وكان قارون عايش كل شيء في يمينه، وكان عايش كل في يمينه، وبعد طغيانهم هو الغنى والاماني خسف بقارون ربي والكنوز الثمينة. وغرق في البحر فرعون انتهى في ثواني ونوح نجاه واللي مع في السفينة ونوح واللي مع في السفينة بالنفس والمال نفدي ديننا والمباني تنهد الاساس لاجل الله من اجل دينه وكل كاين خلق في الكون لا شك فاني والباقي الله سبحان القوي جل شانه والباقي الله سبحان جل وكل خلق في الكون لا شك فاني والباقي الله سبحان القوي جل شانه صلوا على احمد عدد ما سبحوا في البناني وسبح الرعد ذي يش في الخواطر حانينه وسبح الرعد ذي يش في الخواطر حنينة وسبح الرعد ذي يشفي الخواطر حنين وسبح الرعد ذي الخواطر حنين.